اللهم من عالم بشيء مبين قال فاتبهن كونوا من الصادقين إذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيطاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وبعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لبيقات أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة وَإِنَّ مِنْكُمْ مَن يُدَلُّ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ قَالَ لَهُم مُوسَى أَلْقُوا ما أنتم مُلْقُونَ وعصيهم وَقَالُوا بِعِزَّةِ فرعون فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحوة ساجدين قالوا آمين رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت على العلم غير المغضوب عليهم ولم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 يَعْلِمُ مَا أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ من أجمعين قَالُوا لَا طَيْرَ إِلَّا إِلَى رَبِّنَا إِنَّا اغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أولى المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن نسلم عبادي إنكم متدعمون فأرسل فرعون في, في المدان Amen. Mm -hmm.